وصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واكتفى اثره الى يوم الدين اما بعد اخوتي الكرام اذكر نفسي واخواني بحديث جليل هذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزهد والامام الترمذي كذلك في كتاب الزهد وبم له الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اسوق هذا الحديث بمجموع طرقه فيه زياده خرجها الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الادب المفرد جاء الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وإذا بذبي بكر رضي الله عنه يخرج فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا أباكك قال يا رسول الله خرجت أنظر في وجهك خرجت أنظر في وجهك وللتسليم عليك وفي رواية والله يا رسول الله ما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 وصحابي جليل واسمه مالك ابن عبد الأشهل من بني عبد الأشهل هو رجل من الانصار وسع الله جل وعلا عليه عنده حديقه كبيره بها Yes. فلم يجدوا فرائته فرائتهم امائته فقالت مرحبا واهلا مرحبا واهلا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين صاحبك فقال Is that- ¿Qué Say so that. ¡Ley! bir şekilde Where is Allah? Mark! No. Yeah. ahead que هي سيكي بمكاتب ذاتيه في دارك ومش صلى الله عليه وسلم الصحابه So we are ahead of ourselves in need for us today soon はい شوف ما شاء الله انتفاقها الزلق وهي الليها التانية وايضا. وبعدهم حفظ الكيس بعض الفاديها وبعد القاعات السيئة وبعد نحوط عليه. لما تكون خاطئوا ما شاء الله يختار لها اسوأ ما عنده او تكون على كده. الله صحي ليه? ليه? وهي سنة. دي افضل حياتها. وهي سنة تنرى. فهذا خائف خلي بالك تحمل مخضر لي قالوا المستشار مبتلى حامي الامانه خدها فاني رايته يصلي في في الذين تعيدوها عن المنكرات. ما فيش شر الا باهل البطل يفتحوه. كل شر ينوضه بهذا الباطل. كل شر واهل الخير ينوه بمعروض. يعني ايه بما هدسه? لما فيما الخالق. Y de